نستقيط ولقد جاءهم من الأمدائ ما فيه مزدجر حكمة بالوة ثماتون نذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر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 وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من تذكر وكل شيء فعلوه في الزبر